بِكَرَمِ الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما ربكما تكذبان، يا معشر الجن والإنس إن استطعت أن تفزو من أقطار السماوات والأرض فانفزو، فانفزو لا تنفزو إلا بسلقان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يُرسلوا عليكُ ما شواظٌ من مارِن ونُحاسٌ فلا تَصِرَانَ فَبِأي آلٍ رَبَّكُمَا تُكذِبانَ فإذا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَذِهَا فَبِأي آلٍ رَبَّكُمَا تُكذِبانَ فَيَوْمَ إِذِ الَّا يُسْأَلُ